الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمة للرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدي الصراط المستقيم صراط الذين عمت عليهم وَالَّذِينَ غَضِبَ عَلَيْهِمْ وَلَضَّالِّينَ أَمْ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ ولا نطيع فيكم احدا ابدا وان قوتلتم لننصرنكم والله يشهد انهم لكاذبون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 ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريما ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان كفر فلما كفر قال إني بريم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 يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وانظروا نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم Ola, én kerültem a székhón. Lágyasd a mi a